شا وهو العزيز الحكيم ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك, أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله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 وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسَّحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَنَائِكَ فَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنَّكَ فُرُونَ أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ وَقَالَ مُوسَى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 أرسله بالبينات فردوا فردو أيديهم في أفواههم وقالوا وطالوا كفرنا بما أرسلت به وإنا, وإنا لفي شك مما تدعون رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ يُؤَفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أنت أنتم إنا بشر مثلنا تريدون تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فعتونا بسلطان مبين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 المؤمنون وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذي كفروا لرسلهم لنخرجنكم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكنن كم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاذ كل جبار عنيد وخاذ كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من وَتَجَرَّعُهُ <تصفيق> وَالْتَجَرَّعُهُ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا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 Słyszeliśmy o tym, co mówiłem إِنَّا كُنَّا لَكُمْ Izbie. فَهَلْ jest مُغْنُونَ ważne, مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شيء قَالُوا لو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 تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة, كلمة طيبة, كشجرة طيبة أصلها ثابت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 وَإِذْ سَلْطَرَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْ دَادَ الَّذِي يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قنناهم سرا وعالانية وينفقون مما رزقناهم سرا والسموات والأرض وأنزل وأنزل من السماء ما فأخرج, فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار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 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب هذا البلد آمنا Szanowni Państwo, Panie i Panowie Posłowie, Panie Posłowie, Panie Posłowie, Panie Posłowie, Panie Posłowie, فَإِنَّهُ Posłowie, Panie بي واد ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيم الصلاه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 سميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبا الله غافلا عن يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تَشْخَصُ تشخص فيه الأبرص مهتعين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هوى وأذرنا الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا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 تحسبنا الله مخلفا وعده رسولا إن الله عزيز إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله ترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد سرابيلهم من, قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس